أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم م ألف ل ا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 اهاؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون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 فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أ و نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون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 إ ن ر ح م ة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل ا ل ز ي ا ح بشرا بين يدي رحمته حتى إ ذ ا اقلت سحابا ف ق ا ل ا سقناه لبلد ميت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 「私 ت جادلونني في أسماء س م ي ت を言 ا ことを言うことを言う م とを ن うこと ل 言うことを言うことを言うこ ن を言うことを言うことを言 م ことを言うことを言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 قالوا إ ن ا بما أ ر س ل به مؤمنون قال الذي لاستكبروا انا بالذي آ م ن ت م به كافرون فعقروا الناقه و ع ث و ا عن أ م ر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا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 افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون اولم يهد للذين ا يرثون الارض من بعد اهلها أ ن لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون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 م ن عهد و إ س و ج د ن ا أ ث ر ه م ل ف ا س ق ي ن ثم ث ب ع ن ا من ب ع د ه م م و س ى ب آ ي ا ا ت ن إ ل ى ف ر ع و ن و م ل ئ ه ف ظ ل م و ا ب ه ا فانظر كيف كان عاقبة ا ل م ف س د ي ن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 ل أ قالوا ط ع ن أيديكم وأرجلكم ن ك م أجمعين قالوا انا الى ربنا منقلبون وما تنقم من إلا أن آ م ن ا ب آ ي ا ت ربنا ل م ا ا ج ء ت ن ا ر ب ن ا أ ي ل ل ع ل ي ن ا ص ب ل ا و و ت ف ن ا م س ل م ي ن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 ان هؤلاء م ت ب ر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال اغير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين واذ انجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب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 هل يجزون إ ل ا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حريهم عجلا جسدا له خوار أ ل م يروا أ ن ه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين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 يجدونه مكتوبا عندهم في ا ل ت و ر ا ة و ا ل إ ن ج ي ل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث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 ب ق و س و ع ه النابلسي للعلوم ربك الاسلاميه اسماء الله ا ل ه د ن ا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 ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصره ولا أ ن ف س ه م ينصرون و إ ن تدعوهم إ ل ى الهدى لا يتبعوكم